المترجم للتعليقات يقر على الثلاثة كاملة تتابع من الله تبع على كده كويس عشان بيبابيس ازمان هو حمز بان مش كده Ik ben begaan in. lost. Wow. إياك نعمر وإياك نستعين الذين أنامت عليهم غير المرضوك عليهم ولا الضرار سحرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حتوما فترى القضم فيها قرعا كأنهم أعجاد نحن القارية فهل ترى لهم من باقية وجاء أبلعه ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعطى رسول ربه فأخذهم أخذة راضية إنا لما قرلنا أحملناكم في الجارية لندعها لكم تذكرة وتعيها أذنه وعية فإذا نفق الصور لفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدفكتا دفكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يومئذ تُرضَى يومئذ تُرضون لا تُخفى منّي قطّ قاصيا فإِنَّ مَنْ سُئِلَ كِتَابَهُ فَيَقُولُ هَا أُؤتُوا كِتَابِي إِنِّي ميم لاقي الحسابيا فهو في الراضيا فهو في, في جنن عاليه قصورها دانيه قلوا واشربوا ان بما اسلفتم في الايام الخاليه وما من أوتي كتابه فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أجر ما حسابي يا ليتها لأخذنا منه بيمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عن وعود على الكافرين وإن نقول يقين فتسبح بسني ربك العظيم. الله أكبر. honor. إياك نعمد وإياك نستعين إذن الصراف المستقيم صراف الذين أنعمت عليهم غير ليس له دافع من الله بالمعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار قمسين أهفتنا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تقول السماء كالمه وتقول الهبال كالعيم ولا يسأل حميم حمى يبصرونه، نوح يرد المجرم لو يستدين عذاب يومه ببنين وظاهبته وأخيه وبصيلته التي تَدُوْ من اَذْبَرَاتْ عَنَّا وَجَمَعَ فَأَوْاى إِنَّ الْإِنْسَانَ خلق قَهْرٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم تغاء ذلك فأولئك هم العادون الله أكبر <تصفيق> من حمد <تصفيق> الله أكبر الله أكبر brother إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم والذين هم لأمانات وعهدهم والذين هم بشهادات قائمون، والذين هم على صلاة يحافظون أولئك أولئك في جنات مكرمون كفروا قبلك مطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل مر منهم ان يدخل جنة نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى أولاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف فراعا كأنهم إلى نسبي يوفرون خاشعة الأبصار ترقهم ذيلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إن أن يعبدوا الله واتقوا وعطيعون يغفل لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون بِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِي لَهُ وَنَارٌ فَلَمْ يَزِلُّهُمْ دُعَاءٌ إلَّا فِرَارٌ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَوْفِيرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَقْوَالٍ عَمْفِ جعلوا أطابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأخرهم واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرعت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان وفارا الله اكبر سمع الله لمن حمده Allah mutabar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أمامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربنا انهم اعطوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا, تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونكرا وقد أضلوا كثيرا ولا تذل الظالمين إلا ظلالا مما قطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا, فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين بين رام إن إن تذرهم يضنوا عبادك ولا يلدوا, ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذل الظالمين إلا تبارا سمع الله من حمد الله اكبر I'm not going to Oh, <laughs> الله النابلسي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 الصراط المستقيم، صراط الذين أمامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد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 لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الله صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الماء الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هدين وعافنا في من عافين وتولنا في من تولين وبارك لنا في ما أعطين. وقنا أصرف عنا برحمتك شر ما قضعين لك تقضي ولا حكم علي انو لا يدين من وعديت ولا يعز من عاديت تبا ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا واولين نستغفرك بك لتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليه انت القوي ونحن الضعفاء اليك انت الغني ونحن الفقراء اليك اللهم اغفر لنا الذنوب كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم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 ومتان اللهم بأثماعنا وأبصرنا وقواتنا أَبَدًا ما أَبْقَيْتَنَا واجعله الوارث مِنَّا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرنا منا ولا مبنى وائل منا ولا إله لنا لمصيرنا وجعل الجنة يدارنا وجعل الجنة يدارنا اللهم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 ونعوذ بك من المعصيه واسبابها اللهم عمر بالتوبه النصوح خراب قلوبنا اللهم عمر بالتوبه النصوح خراب قلوبنا اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرار إلهنا وسيدنا ومولانا أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننتهي إلهنا إن تعذبنا فبعدل وإن ترحمنا فأنت أرحم الراحمين. إلهنا إن تحاسبنا فلا حجة لنا وإن تعطو عنا فأنت العفو الكريم إلهنا وقفنا ببابك معترفين بذنوبنا وتقصيرنا لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك إلهنا إن تردنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا ليس لنا إلا عفوك وجودك فاعف عنا, بعف عنا. نجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة يا من تنزل إلى سمائك الدنيا لتغفر لعبادك لتجيب دعاءهم لتسمع مسألتهم لتحقق مرادهم هؤلاء عبيدك وإماءك يا رحمة جئناك تائبين جئناك مستغفرين نسألك من فضلك العظيم اللهم حقق مرادنا واغفر لنا ذنوبنا وأعطي كل واحد مسألته يا رحمن يا كريم يا غفور يا ثوان يا منا وفيامنا وطالح اعمالنا اللهم انك عفون تحب العفو صفا عنا اللهم انك عفون تحب العفو صفا عنا اللهم اننا بسطنا اليك ايدينا فلا تردنا خسران ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله اكبر